تُلْ مَوَالِي مَنْ وَرَاءِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عِطْرًا فَهَبْ لِي مِثْلَهُ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا Yâ Zekeriya inne nubeshşuruke bi-gulam ismuhu Yahya lam naj'al en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 بِحُو بِكْرَةً وَعَشِيَّا صَدَقَ اللَّهُ العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا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 واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مَكَانًا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لِأَهَبَ اهب لك غلاما زكيا. قَالَ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وكان أمرا مقويا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 Ma كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه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 لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رَبِّهِ مرويا فاذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذلية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تط لا عليهم آيات الرحمن خروس الجدا وبكية فخلف من بعدهم خلف الله الصلاة و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 صدق الله الع عذ بالِلهِمِ الشَّيطان الرجم بلهِ الرحمَ الرَّحي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 o ve la yedkırı insanı anaخلق nahu min kablul ve lem yeku şeya. Fıbı rabbıkalı napşuran nham ve ثمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِّيَّةٍ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَّةٍ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ قارون انهم احسنوا اثاثا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما ينعدن العذاب وإما الساعة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 sen ek, tıb ma yiqolun ve nmdul he min algebim mdda ve nirthu ma yiqolun ve yeten farda سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المُتَّ تَقِينَا إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما